فُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَوَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَتْ سَبُوا إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِلَدْل الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَهَرَمٍ تَجَاوَزَ حَدَّهُ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ يَسْنُنُونَ كَمَا لَا أُثِلَّ لَهُمْ قُلْ حِلَّلَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ واتقوا الله ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا وَلِكِتَابٍ مِّن قَبْلِكُمْ إِذَا سَمُوهُمْ نَأْجُرُهُمْ وَالْمُصَنَّاتُ مِنَ الَّذِينَ غَوُوا ثُلْكَ التَّابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا سَمُوهُمْ محصنين غير مسافقين ولا مفتخذي أخدان ومن يكفو بليمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاسلين يا أيها الذين آتوا آل مول چا بیم جینو اوا لوجا می نل اوں سب چی رو مچئند فتيمموا طعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وز کئی کمبنی تھی وت کمبی کل سمیا نت کم نانی یا مِنَ اللَّهِ تُهْدَى بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تعملون. وعد الله الذين آمنوا لهم مغفرة وأجر عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ولبین أُولَئِكَ أَصْحَابُ جہین يَا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون